وَوع الذي نهَاد حَروَمَّ كلُ الذي غُوفُفُر وَمِنَبَقرر وَالْغَنَمِ حَر وَمن عَلَيهِ شحومَهُماَا إِلا ما حَمَلَ غُهور مَاوِحبية أَوْ, أو مَخْتَلَ ما قَابعَظْ ذَلِكَ جَزَينهُ ببَغهِم وَإن إِنا ل صادِق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 قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاقه نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفماحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك نصاكم به لعلكم تعقدون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 ثمم آتَن موسَل ستابَةَ م منن على الذيِ لَ أَحسَنَ وَدَفْصيل للَك شيء وَهُذَهَُ وَحرَةً لهُم بِنِقائِ رَ بهِهِ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 ن تَور إِ الذيينَ فَروقُودينَهُ وَكانون شعَ إ الذيذينَ فَرقُذينَهُم وَكانوا شعَ الأاستَمِنهُم فيِي شَشييه إِماَا مررَهُم إلَ الله سُزَُّ يُنَ يدِئُهُ بمَا كانَ يَفعلُ عَون مَ جَاء بِالحَزَنَةِ فَلَهُ شْرُجثَانِهَا وَمَن جَ جَاء بِ السَّيئَةِ فَلَا يُذزَاءَِّ مِثْ لَهَا وَهُمْ لا يُغَّمُ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 مكُ تُم فيِيه تَخَْلِف اليون وَهُوَ الذي جَعللَكُمْ خَلَاء فَالأَْرض وَررفَع بَ وَكُمْ فَووقَ بضيعْدَجَات النِيَبلوكُم فيِي مأَثَكُمْ إَِِّ رََّّكَ سرَرلَطَابِ وَإمَ إِهُ لَغَفور الرَّحيِيم